بارك الله فيكم هذا سأل آخر من ليبيا يقول شيخنا أحسن الله إليكم ماذا تعرفون عن الشيخ الكريم عبد الرحمن الفقيح أبو حذيفة الكبير وهو من تلامذة العلامة الوادعي وهو الآن عنده مركز في ليبيا مركز أهل الحديث وكذلك زوجته الشيخ الفاضلة الدعية أمو حذيفة ليبيا حفظة الله أقول الفاضل الشيخ بل أبونا ووالدنا ابو حذيفة الكبير وفقه الله عز وجل ورفع قدره في الدنيا والآخرة ما لا هو يسأل عن أبي مالك وليس أبو مالك هو الذي يسأل عن الشيخ الفاضل أبي حذيفة فهو رجل أكبر منا سنا ومن أعقلنا ومن الرجال الأفاضل الذين كان يجلهم شيخنا رحمه الله تعالى وكان مسؤولا على المكتبة الكبيرة مكتبة الشيخ مقبل ويقوم بالدروس ويحضر الدروس ويستفيد ويدرس ويفيد إخوانه وكان معروفا بالعقل الراجح وبالرزانة وماذا لكبر سنة ولما عنده من الوقار والسكينة وأيضا كان جارا لي يعتبر بيته بجانب أبي مصعب فما بين بيته وبيت بيت أبي حذيفة إلا بيت أخينا أحد الأخوة اليمنيين فكنا متجاورين وقد أيضا كنا متجاورين في المزرعة قبل الانتقال إلى المكتبة بجانب مركز شيخنا وسكنت في بيته فترة عند أن كان في والي آل أبو جبارة نعم حفظكم الله والشيخ الفاضل أبو حذيفة على خير عظيم ثبتنا الله وإياه ومن أهل العلم الأفاضل وهو ممن ينبغي أن يتلمذ عليه وأن يستفاد منه وأن يرحل إليه ويأخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم فهو يعتبر من الأكابر ثبتنا الله وإياه على وكنت وأظن يقدر حصل بين اتصال قبل ثلاث سنين نعم أو أكثر وما زال كان القذافي موجودا أخذت رقمه اتصلت به من مكة كأن التقيت بأحد الشباب الليبيين وأخبرني أنه جيران مع الشيخ أبي حذيفة وكان يجل ذاك الولد يقول أبي عبد, أبي عبد الرحمن أو كذا فاتصل ذاك الأخ بتلفونه بحذيفة فاتصف كلمته ثم أخذت الرقم ولما رجعت إلى اليمن اتصلت به بعد فترة وكان يقول ادعو لنا وكانوا في ضيق وحارى بوجود ذلكم المجرم لا رحمه الله عز وجل ولكن الحمد لله بعد صبر طويل وبعد يعني ثبات من فضل الله سبحانه وتعالى على الطريق الصحيح وعلى طريق السلف نفع الله عز وجل بهم وأزال الله الغمى والمعنى والكرب عنهم ف... يعني ماذا يعتبر أمر طيب أنه يصبح له مركزا فهو أهل أن يكون له مركز وأن يطلب العلم عنده وكذلك أختنا الفاضلة أم حذيفة ايضا هي من الأخوات الفاضلات والتي تتلمذنا عند الشيخ مقبل واستفدنا من نساء الشيخ مقبل ومن دروس الشيخ مقبل عبر المسجد والمكرفون إلى المسجد والأهل أم إسامة تعرفها معرفة جيدة وبينهم مودة كبيرة فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لكل خير وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى وأن يجمعنا بهم في الجنة وقد سألت عنه وما زلت والله أني أحبه في الله وأحبه أخواننا في الله سألت عنه أخانا زكري العذني فقال إنه التقى به في مكة أظن عند الشيخ ربيع أو فقال إنه قد شاب كثيرا نعم لأنه ربما في دماج قبله اثنتي عشر سنة قبل ان يسافر او اكثر كان عمره ربما خمسين او خمسة وخمسين سنة الان ربما في الستين او في اكثر فهو من اهل العلم ارضاء افاضل والاجلة ومن الكبار الذين يؤخذ عنهم العلم والعقيدة والتوحيد وغيرها وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه وان كنتم تعلمون مكانه فابلغوه سلامي واذا كان عندكم رقم تلفوني فالعقيدة أعطوه أو أرسلي لي 3000 حتى أتواصل معه ومن أجل تكلم معه وأسلم عليه والله أعلم